قل هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا وما لي اتبع الله وما انا أل من المشركين السلام عليكم ورحمة وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع المصارع وفكرة المصارع أننا لازم نسبة ونصارع الشيطان عشان نوصل للجنة سيت الجنة جنة الرحمن اللي غرس كرامتها بيديه واللي قال عنها أعددت العباد الصارحين في الجنة ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر كتير من الناس في زحمة الحياة في ظل الحياة المادية الصعبة اللي احنا عيشينها نسل الجنة نسل العين الجنة ونسل اللي الدنيا كلها ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة وانها لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء النهاردة هنتكلم عن صراع من نوع جديد صراع بيصلته الشيطان علينا واحنا نصرع هو ننتصر إن شاء الله صراع مع الذنوب الشيطان عمال بمزين لنا كبائر وصغائر الشيطان عمال يجرينا الحاجات ما كانش ينبغي ان احنا نتجر ليها لكن ما دمنا تجرينا من الذنوب ومعاصفة لازم نتوب ولازم نلجأ على ربنا وما فيش حد في الدنيا دي معصوم ما حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتابقوا ناس يذنبون فيستغفرون فيغفروا الله لهم. عشان كده النهاردة محتاجين أن احنا بدل ما نصر على المعصية محتاجين النهاردة نبدأ صفحة جديدة مع ربنا ونقبل على ربنا وما نصرش على معصية ربنا قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظنموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عاببنا صلى الله عليه وسلم بيقول كل أمة معافة إلا المجاهرين المجاهر ده إنسان مصر على المعصية النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون أخويا وحبيبي آن الأواني نحن نفر إلى الله ونرجع لربنا سبحانه وتعالى يعني قال جل وعلا كل يا عبادي الذين أثرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربنا بيقول ففروا إلى الله يلا انفر ربنا سبحانه وتعالى ملاش غير لا ملجأ لنا ولا منجأ من الله إلا إليه والفرار نوعين فرار السعداء اللي هو إن شاء الله هيكون بتاعنا نحن, نحن نفر ربنا ونقرب من ربنا ونمشي وراء نبينا صلى الله عليه وسلم وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله سبحانه وتعالى أليس من الخزي أن ربنا يغفر كل يوم لآلاف البشر في هذا الشهر الكريم ولا يغفر لنا أليس من الخزي أن ربنا يعتق رقاب ناس كتير آلاف مؤلفة من النار ولا يعتق رقابنا نحتاجين أن نحن فعل النتوب لأن يموت الفجأة من علامات الساعة الصغيرة ولا يدر الإنسان على أي شيء يموت قد يموت وهو ساجد وقد يموت وهو في معصية لله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بسرعة كده ونفتح كتالوج التوبة علشان نحفز كل مسلم وكل مسلمة على انه يرجع ويتوب ويعرف انه ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا سبحانه وتعالى واسع المغفرة قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسعى لا محالة تعالوا شوف عجالة سريعة كده تسع ثمرات من فوائد التوبة هنجنيها الليلة بفضل الله أول حاجة التوبة هي طوق النجاة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة أي بلاء بينزل علينا كأفراد أو كجماعات أو كأمة أو كبلاد مسلمين مش هيرفع إلا بتوبة لابد أن الأمة التوبة عشان ربنا يرفع عنا الذل والعار والخزي اللي حاصل لنا في كل أراضي وبقاع المسلمين أسأل الله عز وجل أن يمكن المسلمين في هذا الشهر الكريم حاجة تاني ربنا هيفرح بتوبتك مع أن ربنا سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا يا عبادي لو أن أولكم وآخلكم سكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أولكم وآخركم وإنسكم وجنلكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لله أفرحوا بتوبة عبديه حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلا وأحكم في صحرا مع الدبة بتاعته الدبة دي كان عليها أكله وشربه وفلوسه وهدومه وملابسه كل حاجة عليها حياته كلها وفجأة فلتت الدبة يعني فقط حياته فالتجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت وبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا به فجأة يرى الدهب تواقفة عند رأسه فأمسك بخطامه يعني مسك الحياة وقام وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي أخطأ الرجل من شدة الفرح شفت فرحة الرجل ده أهو المولى عز وجل ليس كمثيه شام والصنع البصير وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى فرحته بتوبتك أشد من فرحة الراجل دوت لما لقى الدابة بتاعته مرة تانية شفت المثل الجميل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل التوبة بتاعتك متحوطة بتوبتين من الله إن ربنا يتوب عليك يلهمك بالتوبة فالتوب فلما التوب يقبل توبتك قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تابو قال ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم قبل ما يتوبوا فلما تابوا قبل توبتهم سبحانه وتعالى الرحيم ده ربنا من فرحاته بتبتك أمر الأرض بكل ما عليها من أشجار وأنهار وبحار وسهول ووديان منها تتحرك كلها من أجل واحد بس تاب الرجل اللي قاتل 99 نفس ورح للعالم للعابد وقال له هل لي من توبة؟ قال له لا ما لكش توبة فكمل بالمية وقتله فرح لواحد تاني عالم قال له هل لي من توبة؟ قال أجل ولكن أخرج من هذه الأرض فإنها أرض سوء أتلت مئة واحد ومحدش عقبك ده أرض مش كويسة روح أرض كذا فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم في منتصف الطريق كان الملك الموت في انتظاره قبض روحه يبقى في الجنة ولا في النار تنزل الملكة الرحمة وملكة العذاب ملكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا وملكة العذاب يقوله إنه لم يعمل خيرا قط فيرسل المولى عز جل ملكا في سورة بشر قال أنا أحكم ما بينكم ألوحكم الإيسوة ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه فقاسوه فوجدوا أنه أقرب إلى أرض الطاع بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة في الولايات تانية أن المولى عز جل مالك الملك ومالك الملوك الرحمن الرحيم الودود امر الأرض أن تتحرك أرض التوبة أقرب وأرض المعصية تروح بعيد فكان أقرب إلى أرض الطعب بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة سمر الثالثة إن ربنا يحبك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان الملك فلو حبك ينادي جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحبك جبريل ثم ينادي جبريل في ملائكة السماءات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحبه فلانا فأحبه فتحبك ملائكة السماء في الميض لك القبور في الأرض وفؤد كله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبد المؤمن ليه يا رب؟ قال يكره الموت وأنا أكره مساءة يا سبحانك يا ربي رقم أربعة التوبة تمحي الذنوب ذنوبك هتتمسح قال صلى الله عليه وسلم الثائب من الذنب كمن لا ذنب له مجرد الندم على الذنب توبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة رقم خمسة التوبة تبدل سيئاتك حسنات بأمر الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيمة ويحضرني الحديث الجميل اللي رواه المنذري بسند جيد إن رجل كبير جدا في السن سقط حاجباه على عينه من كبر سن جاء إلى الحبيب المصطفى جاء إلى نهر الرحمة وينبوه الحنان وقال يا محمد كان لسا ما أسلمش قال له إني قد عملت من الذنوب ما لو إن و فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إلهة إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات رجل استغرب قال له يا رسول الله وغدراتك وفجراتك ما تعرفش عملتي ايه انا عملتي حاجات كتير جدا قال وغدراتك وفجراتك فول الرجل مكبرا يقول الله أكبر الله اكبر والنبي يمسح على لحيه ويبتسم صلى الله عليه وسلم التوبه هتطهر قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نقطه سوداء فام تاب ونزع واستغفر سقل قلبه ينضى في القلب مفوش أي أرثار للمعصية فضل الله سبحانه وتعالى حديث يعني التنميدي بسنادي حسن رقم سبعة التوبة سبب في الحياة الهادئة المطمئنة قال جل وعلا وانا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يا سلام إلى أجل المسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة كل ذا بسبب التوبة رقم تمانية التوبة سبب في ساعة الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفار يا جماعة ياللي أرزقكم دقت عليكم ياللي معكش فلوسة لنفسك تخلف ياللي نفسك تجوزي استغفروا ربنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وخارة رقم 9 استوب سبب الفلاح في الدنيا والآخرة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون خي وحبيبي اتوب مهيش للمذنبين وقط التوبة أيضا للمؤمنين الصالحين إزاي كلام دوت هنعرف الكلام دوت بعد الفاصل صلى على حبيبك <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خي وحبيبي قلت لك قبل الفاصل ان التوبة مش للمذنبين وقط للمؤمنين والطائعين قام жел luegoعلك وتوبوا إير الله جميعا أيها المذنبين همذنبون ولا أيها المؤمنون ايها المؤمنون لعلكم تفلحون حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما يقول والله إني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره روايه البخاري روايه مسلم يا ايها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فاني اتوب اليه في اليوم 100 مره وده مين سيد ولد ادم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر يقوم يصلي قيام الليل لحد ما تتورم قدمه وتساله امنا عائشه تقول يا رسول الله أن تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تفضل من ذنبك وما تخر فيقولوا يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ما شكرش ربنا على النعمة دي قد إيه إن الإنسان لما يستحضر معنى التوبة إنك راجع لربنا سبحانه وتعالى حيث تتذكر قول القائل يعني سبحان الله لابست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذلم بتهلا إليك كيا خير من مدته اليه يد فلا ترد النها يا رب فبح وجودك يروي كل من يرد لو ما كانش الانسان هيتوب انا وانت وانت وكلنا نتوب هيتحاجب خير كتير قوي قوي عن الام